أرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنطة أرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخلقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما بكيتم والمنخلقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما وَمَا أكل إِلَّا إلا ما ذتيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما أكل السبو إلا ما ذتيتم وما ذبح على ذلكم فسق ذلكم فسق اليوم يأشى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم يأشى الذين كفروا يَمَ أَكمنتُلََكُ بينَكُمْ وَأَكمْمَنْ تُعَلَكُم يََّت وَرضيتُ لَكُ إِلََذين هلََّْ أَكملتُلَكُم فمن احفر في مخبصة غير متجانف لإسم فإن الله غفور رحيم فمن احفر في مخبصة غير متجانف لإسم